وصالوا مكرا أو بدرة مام للحرام يمشون شوقا في احترام شريء بوزمزم على نيل المورام وساعوا والقلب منهم قتسوا بي الله الله الله لم يزالوا بين سعي وطواف ثم ذكر وبوكاء واعتراف شاهدوها في الحقي قالت خاف يا هنى من لم يكن عنها غابي الله الله تغشى دائما ذلك الوجه الكريم الحسنى النبي الهشمي المصطفى أحمد المخترى محمود فانا الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسنونا الله الله الله, الله, الله سیدونا ربی سامحنا نوی تر